وذكر اسم رَبِّهِ فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إنها زعل في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى